الذي كان يقوله في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رواه ابو داود والنسائي وصححه النووي وحسنه ابن حجر في نتائج الافكار وقلنا إن التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص ومعنى اسبح الله أو سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وسوء وكل ما لا يليق به عز وجل كالتعب والإعياء والعجز والنسيان والصاحبة والولد سبحان ذي الجبروت قلنا مأخوذ من الجبر والقهر وعرفنا أن الجبار هذا الاسم العظيم يدور على ثلاثة معان، كلها داخلة فيه الرؤوف جبار القلوب المنكسرة وللضعيف والعاجز والقهار لكل شيء الذي خضع له كل شيء والعلي الأعلى فهو بمعنى الأعلى وقلنا الجبروت الملكوت الرحموت الرهبوت هذه صيغ مبالغة والجبروت من الجبر والقهر والملكوت من الملك والله سبحانه وتعالى هو الملك وصاحب الملك الموصوف بالعظمة والكبرياء والقهر والتدبير خضعت له الأشياء له الخلق والأمر والكل في العالم علويه وسفليه كل من فيه مضطر إليه محتاج إليه لا يقوم إلا به وكل الخلق عبيده وما ماليكه فهو الآمر الناهي المعز المذل قهرهم بالموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل الملوك يموتون إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير مالك يوم الدين والكبرياء العظمة والملك والجلال والمجد من الكبر بمعنى العظمة وقيل كمال الذات ولا يوصف بالكبرياء إلا الله قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الكبر لا يليق إلا بالله والكبرياء لا يليق إلا بالله والمتكبر اسم لا يليق إلا بالله ومن أسمائه المتكبر والكبير فهو العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات الخلق المنزع عن السوء وقوله في الحديث والعظمة العظمة قريبة من الكبرياء في المعنى فيكون العطف عطف تفسير كما في شرح أبي داود للعيني وكما في نيل الأوطار للشوكاني لكن الكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جاء في الحديث الكبرياء رداء والعظمة إذاري وفي رواية والعزة إذاري فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار رواه ابو داود وأحمد وصححه ابن حبان قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله والعظمة والكبرياء من خصائص ربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار والعادة